نحمده ونستعينه ونصفره ونعوذ بالله من شهور أبوزنا ونسيئات عمالنا منها. من ينده الله فمن ضد لفتة ومن ينده فلا هذي لاته وأشهد أن لا, لا الله فهو لا شريكا وأشهد أن محمد عبده رسوله يا إله الذين آمنوا أن تقلوا ولا تنفقوا الا على من آمنوا والمسلمين يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يوقد حتى اعمالكم ويمحيها بدونكم ومن يوقى الا ان ورسوله فقد الفاج فتا عظيمه انا وان اصدق حديث كلام الله وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور مبتدتها كل وكل بدعه ضلاله ثم ضلاله في النار اما بعد فان الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الدين رجالاً يدافعون عنه ويدفعون من أجل ذلك النفسه النقيس والغالي والرخيص وذلك أن أعداء الإسلام يكيدون له كيداً وبذوا لو تكفرون كما كفروا فتكفنون سواء روى الإمام أكو داوداً في سنة من حديث أنس بن باركاً رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسلتكم جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسلتكم وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شر أعداء الثيل طبل قروجهم إذن فقا يطير من العلاجة رواقص النصف الصحيح من الحديث أبي كغيرا رضي الله عنه عن السبيل صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سيقول في آخر الزمان ناس يحدثونكم بما لم تسمع أنتم ولا آباركم فإياكم وإياكم فإياكم وإياكم فالتحذر من الشيحة من رواقض وألفائهم دين وجهاد في حتى لا يدخل على الناس من نوابهم وزبر في قولهم وحتى يدخل فدعاء التقريب عن دقبهم وباضلهم إذ كيف نجمع بين الانتناقضين وكيف نجمع بين الليل والنهار فلا يستوي الأعباء والمصير ولا الظلمات والنور ولا القل ولا الحروب وما يستوي الأحياء ولا الأموال من المصول الداقلة في الضوافة عقيدته الفاتلة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة الذين اختاروا الله سبحانه لصحبة نبيه في الكريم صلى الله عليه وسلم جاء نفعه حقا في هذا حتى باتوا على ذلك وأفروا في الله فإنهم يتفردون بسحبهم إلى الله سبحانه بسببهم صحابة رسول صلى الله عليه وسلم فيتبرهون منهم وكوهوا من كل من دافع عنهم وذلك لأنهم يزعمون أن الصحابة كلهم يرتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا نترا يسيرا منهم إلا ثلاثة منهم المقداد وأبو هر وسلمان الفارسي رضي الله عنه أما عمار بن ياسر فإن الرافضة يقولون إنه اختد عن ثم رجع إلى الإجتام فردوا بهذا الزعب آيات صريحة من كلام ربنا سبحانه وتعالى قال عز وجد مخاطبا صحابة النبي الكريم فإن آمنت بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاقه وقال سبحانه سابقون الأولون من المهاجرين والنوصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا وأعد وأعدلهم بلنات سجل تحتها الأمتار والماردين فيها ذلك التوج العظيم وقال سبحانه لقد رضي الله عليكم مني اتبذ مبائل رونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينك عليكم وقال سبحانه وكلّا وعد الله الحسنى وكلّا وعد الله الجنة والله بما تعملون قبير وقال سبحانه يوم لا يخزي دار النبي والذين آمنوا معه وقالت الشيعة الرواقض نصوصا كذلك من السنة من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما تصحيحين لا تزقوا أصحابي لا تزقوا أصحابي فوالذي نفسي بيليه لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رصيفه لو أنفق الواجد منا بخير الصحابة مثل أحد مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد الصحابة ولا رصيفهم كما قال صلى الله عليه وسلم فهو بسببهم هذا طعنوا في القرآن الكريم كلام العليم الحكيم كيف يمكن أن يذكي الله عز وجل أقواما يرسدون بعده النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمه سبحانه وتعالى وبفعله من هذا فعانوا من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ووصفوه بفجد إذ كيف يستخدم أصحابا ربهم على يديه مدة طويلة ثم يرسدون بعد سبحانك هذا الهجان عظيم وبلغ به هذا الصعر إلى إمكانه أحاديث كثيرة عن السبيل صلى الله عليه وسلم بحجة أن الذين رووا هذه الأحاديث إنما من قصار فضلتوا وأضلتوا وأحذوا قمة دار الله ووصل بهم الأمر كذلك إلى الكلام في هذا السرآن الكريم انطاعوا فيه وقال إن الذين رأوا لنا هذا القران الكريم ان دم انه, إنه كفر فظنوا ان هذا القران الذي هو بين ايدينا ليس كلام الله سبحانه وتعالى وكفروا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه عائشه السدي قد الصديق رضي الله عنها وعن ابيها وبما فيه حفصه بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها الذي شهدنا الذي شهد لهم القرآن الكريم بالضراءة والطهرة قال سبحانه يا رساء النبي لستنك أحد من النساء وقال سبحانه إنما يريد الله يذهب عنكم الربس أحد البيت ويطهر في تطهيرا والرافضة يريدون أن يمكسون تنبيسا واتحد الشيعة رافضاً كذلك لعن اعداء الدين في الصله بعد الصلاه ويحجون باعداء الدين ابي ابي وعمر وعثمان ومعاويه وعائشه وحفصه رضي الله عنهم اجمعين ولا اللهم ألعب صنمي قريش وجبتيهما وقاضوتينما ومشكيهما وابنتينما اللهم عذبهم عذابا يستغيث من مهد النار يقولون هذا أربع مرات الدواء كل صلاة فهل لعن الشيعة اليهود والنقار بذب ما لعن به أصحاب القرون الأولى ألا عليه لعنة الله بالآخرة والأولى وضعه كذلك في الصديقة الظاهرة العكيفة أدو مرأة من, من فوق سبع سماوات واتأمرها بماحشة الزنا فأزلوها منزلة امرأة نوع وامرأة لوط فقالوا إبن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة التحرير امرأة نوع وامرأة لوط إنما أراد سبحانه أن رضي الله عنهما قال الناس مالكا رحمه الله لما تكتم عن الرافضة الشيعة إنما هاداء أخوانهم أرادوا أن يبدأوا في النبي صلى الله عليه وسلم فلن يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال إنه رجل سوء ولو كان رجل صالحا لكان أصحابه صالحين والله سبحانه وتعالى يقول محمد رسول الله والذين معه أشتاء على الكتباء ومحمى أبي وقال أيضا من شتم الرسول هتل ومن ذب أصحابه هتب وحبث وقال أيضا من شتم عائشة رضي الله عنها كفر لأدنه مكذب بالقرآن إذ يقول الله سبحانه وتعالى في معلق ذكر الآيات في سورة النور يعظكم الله أن تعودوا لمثلك أبدا إن كنتم مؤمنين فتبعوا في عائشة رضي الله عنها والله ليس بمؤمن وقال سبحانه والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك انبرؤون مما يقولون لهم مغفرة والاسم الكريم فأي دينك يريدهم هؤلاء وأي رسولك أو فقيم هؤلاء وأي صحابة يكونهم هؤلاء بل غذيم الأمر إلى أن قتلوا وغفّلوا كل من تسببها بأبي بكر وعور وعمان وغير من الصحابة رضي الله عنهم ونسؤنفسهم أنهم يتسمون بعبد علي وعبد حسين وعبد زينه من الأشماء التي لا يرضى الله عز وجل ولا رسوله ولا يرضى علي ولا الحسين ولا ضيور فاللهم الا نبرئ اليك الدين وشركك من البسول الفاسده عند الواقده اعتقادهم بان هذه السنه والجماعه المحبيه لصحابنا رضى الله عنهم انهم اصهار الانجاس وانهم شر من اليهود والنصارى ويسمونهم بالواصب بزعمهم ان ان نصر العداء لابيه جديد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتجاهلوا قول الله عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وتناسب كذلك قول الله عز وجل أفنجع من أسفلين في المجردين ما لكي تحكمون وتجاهلوا قوله عز وجل لتجدن أشد الناس على وسط اللبين آمنون أم اليهود والنبين أشرقون ويوم الشيعة رافضة على الضغط أئمتهم من قبل الثاني للهجرة الذهب سؤل عن قبل السنين فقال السنين حلال الدم ولكن استفع عليه فإن قدرت أن تقرب عليه حارطا أو تضرقه في مال كي لا يشهد عليك فتحاً وإن استطعت أن تأخذ ماله فخذه وابعد إلينا منهم فجاءت التبع عند النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كافره فاباح دمهم وما لهم عقبه نظر رسول الله عمر الى الكعبه ليوم فقال ما اعظمك وما اعظم حرمتك والمؤمن عند الله اعظم حرمه من شيء فاسس في هذا الامر امور فاسده ومصون فاسده اخرى واسس بهذه المثالث التي يصلي فيها نحن السنة وسموها بمثالث الدرار وأبقوا مجاهد الشرك والكمر وبدوا كعبة في قفل يضامون بها بيت الله العديق فالله ما عليك به فإنهم لا يحذونك أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولم تستغفرون إنه هو الضفور الرحيم والعاكمة للمتقين ولا بذوان إلا على الظالمين وأشتب أن لا إذا إلا الله محدده لا شريكا وأشتب أن محمد العبد هو رسوله إن الله سبحانه وتعالى ذنب خلق النفاق في غير ما نوضعه إلى القرآن الكريم فقال سبحانه ان المنافقين يقارعون الله وهو قارعهم واذا قالوا ان الصلاه تقاموا كسالى وقال سبحانه ان المنافقين في ترك اثقل من النار ولن من تجد منصيرا وقال سبحانه واذا له الذين امنوا قالوا امننا واذا قالوا الى شياطينهم قالوا اننا معكم انما وأن الله سبحانه في كتابه الكريم سورةً أسماها بسورة المنافقين ولكن من العجائب أن النفاق عند الشيعة تسعة أعشار الدين ويسمون هذا النفاق يسمونه بالتقية فلا تسمع من أحدهم صف حديث فلا تسمع من أحدهم صف حديث إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى ويرقول عن أئمتهم أنه كانوا يقولون التقية ديني ودين آبائي النخام ديني ودين آبائي ويقولون أيضا من لا تقية له لا دين له فيصرعون بهذا الأمر سوء أضمن بين الناس ويفضيون بهذا الأمر بالمعروف والذهل عن المنكر ويرجعون ويؤخرون فريطة الجهاد في سبيل الله وسبب اختراع هذه العقيدة أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين ينتسبون إليهم كانوا من أهل السنة وكانت لهم على أمراض صيبة مع الشيعة بل زوجوهم وتزوجوا منهم وكانوا ينكذبون الشيعة أنفسهم كانوا ينكذبون ما ينخله الشيعة فكان جواب رؤوسهم لما تئلوا عن ذلك قال ان نتعامل هذا تقيه ان نتعامل هذا تقيه وريقه والله يعلم انكم الكاذبون وما ابو اهل السنه في التقيه عدم جوازها لقطب قططه عليه الصلاه من قشنا لا ليس بنا فلا تنوج الثقية والتورية إلا مع أعداء الثيلة من الكفار وذلك في حالة الحرب لأن الحرب قدعا قال سبحانه ومن يمحن ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تبتقوا منهم فقار إلا أن تبتقوا منهم يعني من الكفار حال الحرب إلا أن تبتقوا منهم فقار ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن ما في أنفسكم أو تغفوه عن الله ويحدث سماواته ما في, وما في الأرض والله على كل شيء قدير من أكبر الأصول التي خالف الشيعة فيها أهل السنة والجماعة عقيدته في زواج المتعة زواج المتعة زواج مؤقت بمدة معينة إذا اتهت هذه المدة اتهت زواج بلا طلاقة كان تزوج مدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو أقل أو أكثر وكان هذا الزواج مشكوعا في الجاهلية ثم نسخ في الإسلام ولكن الشيعة جعلوا باعا حلالا ولم يشترطوا فيه إلا النهر والإيجاب والقبول فلا ولي عندهم ولا شهود عندهم ولا إعلان عندهم فشابهم بدواج متعة شابهوا في الزواج الذي النادي, النادي في المناخدة وقالوا إن الذي ينكر زواجا متعة كافر ففتحوا بهذا بابا عظيمة إلى الفتاة والمجور كما هو ملاخر في بلادهم وتنفروا الحرام بغير اسمه وإن تحجروا فعلم يتقالون في إباحة التمتع في النساء الغتة ورجاء فتنفذ المرأة زوجها الغتة ثم تنقط عند الاخر شهرى وعند الثالث شهرى ونلجرا ثم ترجع الى جوفها الاصلي ويصدرون على النبي صلى الله عليه وسلم انما قال في ذوات المدع من تمتع مره كان درجته كدرجه حسين ومن تمتع مرتين كان في علي ومن تمتع اربع مرات فدرجته كدرجتي ويحكون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ارفع درجه الانبياء عندهم سبحانك هذا مثال عظيم قال عز وجل ولا تغرم دنيا ان تم كان فامشه ومن خبيلا وبضلالاتهم وجهلهم انهم يخرجون في يوم عاشوراء يقعنون على وقوصهم وقوص سبيلالهم في الخناجر فيسينون بذلك التباق غير حق ويقولون الحسين قد مال ماذا نفعل في الحياة وتاريخ الشيعة شاهد عليهم أن الذي قتل الحسين في يوم عشراء إنما هم الشيعة والفسر قتلوه مع 16 أرزا من آل بيت النبي صلى الله عليه رضي الله عنه فقطعوا رأس الحسين وحبادوه إلى الشام بعد أن صلبوا منه أن يستيهم إلى الكوفة حتى يبايعوه ولكنهم أهل غبر ربيانة قال علي ابن الحسين رحمه الله تعالى أن تلقبوا العابدين كما هو مصطور ومصطور ومكتوب في الشيعة هل تعتمون وقد احقوروا واعقروا من امتسكوا العهد والميثاق هم قد كذبوه وقد كذبوا وقال ايضا ان هؤلاء يكون علينا فوالله ما قتلنا غيرهم ايها المسلمون هذا غيظ من بيت وهذه اشارات كثيره حتى يعلم الناس هذا الانحراف الذي عليه الشيعه الرافضه حتى يتبين لكل من كان له طلب او ان قد سمع وشهيد ان دين الله فضه دين غريب عن الإسلام وحتى يعلم العاصر ان عقيدته عقيدة من الشبس الفاسدة مخالفة لما جاء من الفرآن والنبي صلى الله عليه وسلم فأين أفريق يريده هؤلاء أن يريدون أن يجمعوا بين الحق والباغس أن يريدون أن يجمعوا بين الكفر والإيمان كلا إنها لإنكما فتبين الكل لذب عقل أن الخلاف الذي بين أهل السنة وبين الشيعة الرافضة ليس خلافا يسيرا وليس خلافا في الفروح بل هو خلافا في أصل الدين ولبه بل إن الشيعة الدماغية أنفسه لا يا بهذا التقريب فكيف يديرني والله هم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم ارحم موت المسلمين اللهم قض دين عن المدينين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك سبحان الله اللهم بحمدك أشهد الزائدان إلا أن أستغفر ثواتو إليك